جمال يا ودوح متغالي <تصفيق> يا اكش رعتنا رضا وانا ما عندي اكتا وحدا كردين وانا بكردين دمت ما افوها دمع عليارات فتش معا وانا <تصفيق> ذاكيتني <تصفيق> في عينا تقرع عن دلمال تقرع عن دلمال والمسكين بحال التنع وشوف يتقطع وموت حدال واشاء موت حدال هوẫ احد اذآ تبنيه爸 عن دلمال والمسكين بحال التنع يشوف تقطع وموت حدال Tari واحد في الدنيا راشبه العيالات تفرع عند الناس فرع عند الناس والمسكين حالقنا يشوف يتقطع وموت على الحال انا موت على الحال واحد الدنيا راشبه العيالات تفرع عند يتقطع وموت على Nem دمار الدم فلجيمدام وينيرل وينيرل وايش حب دم خلو جي مادام وهن الضل det har mye til